إنِا جَعلنافِي عَنا قِيمْ أأَغْللَ فَهي إِلَى الأذقانِ فَهُم مُقُمَحون وَجَعلناامِ بَيْنِ أَذهِمْ سَدَّ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَددَّ فَأَغْ شَيْنَاهُم فَهُم لا يُبِصون وَسَوَاءُن عَلَيْهِمْ آذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُذِلهُم لا يُؤمنِنون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 إذ أَرسَلننا إلَيْهِ مُثْنَيننِ فَكَذذَّبُمَا فَكَذذَّبُهُماَا فَعزَّزْنَا بِثالِثِ فَقالوا إا إلَيكُم مُسَلُون قالَاوا مَأَتُمْ إللاا بَشَعُم مِثلناَا وَمَاأَزَ لَ الرَّحْمَُ مِن شَيْءٍ إ إن آتُم إِللاا تَكذبُون قالوا رَبّنَا يَعلملَمُ إِا إلَيكُمْ لَسَلون.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 49. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون 50. أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون 51. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون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 وآية لهم الليل نسلخ مِنْهُ النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس أن بغي لها أن تدرك القمر ولليل َّمسُي بَغلَ أَن تُذرِكَ القمَرَ وَلََّْنُ سَابِقُ النَّه سابق فيِي وكل في فلك يسبحون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 هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجنمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان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 نَسُخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِم فَمَا اسْتطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نَّعَمَّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ